بسم الله الرحمن الرحيم إذا ذنزلت الأرض ذنزالها وأخرجت الأرض أسطالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مصطال درة خيرا يرى ومن يعمل مصال درة جرأ يرى